ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ لِأَرْضِكِ فَاتَى أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِيخَاتٍ وَأَسْقِينَاكُم مَا أَفْرَطَ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 المكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويؤوي يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون؟